Inna alhamdulillah, nampadhu wa nastainhu wa nastaqfiru, wanagudu billaah min shurur ya'fusina wa min syyaat ya'malina. Min yahdhillahu, abduhu wa مرحبا بكم جميعا في هذا الدرس وهو باب باب الصيام من متن ابن العاشر من متن اسهل المسالك يسمى متن بشار فحياكم الله وبياكم وجعل الله الجنه مثوانا ومثواكم وصل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحينا وياكم على طلب العلم الشرعي وان يميتنا عليه فطلب العلم من افضل القربات التي يتقرب بها المسلم الى ربه سبحانه وتعالى وهو من اعظم من اعظم ما من اعظم ما يجعله الانسان بعد الواجبات قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم يقول بعد الفرائض لا يوجد شيء لا من النوافذ ولا من السنن أفضل من طلب العلم ووردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث المسلم على الفقه في الدين وعلى طلب العلم الشرعي يقول المولى سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب طبعا لا يستوون ويقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وهذه الرفعه كما تكون في الاخره تكون في الدنيا ايضا فلقد رايتم وراينا كم رفع الله من عالم جديد مخلص صادق رفعوا فوق اعناق الناس فتجد ان الناس يهابونه ويحترمونه ويرفعون من شأنه لا لشيء إلا لما معه من العلم قد يكون من أفقر الناس قد يكون من أوضع الناس شرفا ونسبا قد يكون ويكون ولكن رفع بهذا العلم العظيم الذي حواه في صدره لذلك يقول الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا رأيت من نفسك أنك مق مقبول على العلم وعلى طلب العلم فعلم فعلم أن الله أراد بك خيرا ولا تخترب بذلك فلا تخترب تقول أراد الله بي خيرا فأنا على صلاح فدوما تجاهد نفسك على أن تكون من الصالحين المصلحين وأن تكون من المخلصين وأنت ولكن أيضاً ترجو ما عند الله وترجو هذه هذه الخيريه ترجو هذه الخيريه فتفرح بان الله منع عليك بطلب العلم وان الله هداك لهذا السبيل قال بعض اهل العلم من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيراً واصطبط هذا القول بمفهوم المخالفة مفهوم المخالفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيراً لم يفقهه في الدين واضح و. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية خيرية المرء خيرية الإنسان خيرية المسلم على الفقه في الدين فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام متى إذا فقه خياركم في الإسلام خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام متى, متى يكون ذلك اذا فقه آه إذا آه إذا واضح ومن الفقه في الدين من فوائد الفقه في الدين الوصول الى الاجر, إلى الأجر العظيم بالعمل القريب بمعنى من فقه في الدين أصبح من السهل عليه معرفة الطريق معرفة الطرق للحصول على الأجر الجزيل كيف ذلك فلنورد على ذلك مثال هل تسمعون الصوت؟ هل يصلكم الصوت أو لا؟ كانوا يوجد اشكاله بارك الله فيك مصطفى قلنا ومن الفقه في الدين الوصول إلى الأجر العظيم بالعمل القليل بمعنى معرفه الطرق للحصول على الاجر الجزيل فمن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ميمونه بنت الحارث انها اعتقت وليده اي امه ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه اي النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي قال أوفعلتي من باب السؤال قال أوفعلتي قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك قال قال لها أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ميمونة أن العطق مع ما فيه من الفضل العظيم والأجر الجزيل إلا أن الأفضل منه أن تعطي هذه الأمة لأخوالها فتخدمهم فإن في ذلك أجر وصلة للارحام فيكون أجرها أعظم عند الله فيكون أجرها أعظم عند الله ومن أمثلة ذلك ايضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن جويريا ام النبي ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسه فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم, اليوم لوزنتهم لو قال لو وزنت يعني هذه الأربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها أن هذه الأربع كلمات أفضل مما قامت به من من صلاة الصبح إلى وقت الضحى وهو وقت طويل فأخبرها أن هذه الكلمات التي لا تتجاوز تتجاوز دقائق معدودة إذا قالتها قالت هذه الكلمات حصل لها من الأجر ما لم يحصل لها في ذلك الوقت الطويل أو يعادل أجر ما قامت به من الذكر الطويل. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مداخل الشيطان على المؤمن اشتغاله بالمفضول على الفاضل بمعنى أن هناك اعمالا صالحة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى فيشغله بأعمال صالحة أخرى أقل أجرا من الأولى ففي كل خير فالحمد لله الإنسان في أجر ولكن من الفقه, من الفقه في الدين أن تقدم أن تقدم الأحسن على الحسن وأن تقدم الأفضل على, على, على أن تقدم المفضول على الفاضل هذا من الفقه في الدين ومن الفقه في الدين أيضا ما ورد في عملان صالحان في وقت, وقت واحد مثال ذلك من سمع الآذان من سمع الآذان وهو يقرأ القرآن فمن الفقه في الدين تقديم متابعة الآذان على القراءة لأن الآذان يفوت في وقته وقراءة القرآن يمكن تداركها يمكن تداركها قراءة القرآن ومن الفقه في الدين أيضا تقديم ما نفعه متعد على الغير على يعني تقدم ما نفعه متعد على ما نفعه قاصر على صاحبه مضرب لذلك مثال فمن النفع المتعدي طلب العلم والدعوة إلى الله وتعليم العلم وهذا هذا كله من النفع المتعدي واضح واضح من النفع القاصر الذي يقصر على صاحبه هو مثلا بعض السنن أو بعض الرواتب أو بعض الأمور مع أهميتها ونفعها وهذه إلا أن ما ذكرناه آنفا من طلب العلم والدعوة إلى الله وهذه أفضل من هذه العبادات فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابدي كفضل على أدنىكم وقال صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة هذا الحديث رواه الحاكم وصححه الالباني رحمه الله تعالى لا نقول هذا الكلام تزهيدا تزهيدا في العبادة فطالب العلم من غير عباده لا يستطيع ان يتقدم في طلب العلم فلا بد له ان يكثر من يكثر من النوافل ان يكثر يعني يكثر من السنن وسنن الرو... يصلي سنن الرواتب ويصلي سنن اخرى يعني السنن المطلقه وان يكثر من الصيام وان يكثر من كثير من العبادات وكل ما تعلمه يعمل به كل ما تعلمه من العبادات يعمل به يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم أكثر من ثلاث مئة من السنن أمر لا يعني لا يتخيله العقل ولكن رؤية عنه رحمه الله تعالى فلا يعني من كلام من كلامنا أننا نزهد في العبادة في العبادة من أهم ما ي من اهم ما يعين طالب العلم في طريقه فكانه الوقود الذي يضعه طالب العلم في مسيره وفي طريقه لذلك شيخ الاسلام رحمه الله كان يجلس بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس ويجلس يذكر الله ف فقشوا بعض الطلاب وكذا يعني في كفرة جلوسي وهذه فقال هذه غدوتي إن لم أتغدها خارت قواي يعني عبارة نقوله نحن في طور صباح قال إن لم أتغدها خارت قواي واضح فهذه النقطة أردنا أن نبينها لكي يتضح يعني لكي لا يكون هنالك لبس من أمثيل ذلك من أمثيل ما ذكرناه عن أهمية يعني فضل الفضل العلم عن فضل العبادة ما ذكره ما القصة التي أوردها أحد طلاب الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كنت جالسا عند الإمام مالك أطلب العلم فقمت لكي أتنفل ونصيت اسمه هذا الطالب قال فقمت ليتنفل فنظر إليه الإمام مالك وقال يا فلان ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه يعني هو جالس في الدرس والإمام يلقي ويتكلم وينثر عليهم العلم فقام هو يتنفل فنظر إليه الإمام مالك فقال يا فلان ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه يعني ليست هذه العبادات بافضل من ان تجلس وتدون العلم وتكتب وتفعل وهذه واضح وايضا من الفقه في الدين تقديم ما تنشط له النفس ويكون اقبالها على فعله اعظم ومن ذلك مثلا افطار يوم عرفه للحاج فيوم عرفه معروف اجره في الصيام وكذا ولكن الحاج لا يسن له أن يصوم لماذا؟ هل الصيام سيء في يوم عرفة؟ لا بالعكس أجره عظيم عند الله ولكن الأفضل له في يوم عرفة أن يلتج إلى الله بالدعاء وأن يسبح وأن يذكر الله وخاصة الدعاء يوم عرفة واضح وأيضا من الفقه في الدين اختياره الطريقة المناسبة لفعل الخير مثال ذلك الصدقة قال سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الصدقة إن صدقة السر أفضل فإذا كان في إظهارها مصلحه كاقتداء الغير ونحو من هذه المصالح كان الاظهار افضل وقص على ذلك يعني الاصل في الصدقه ان تعطى سرا ولكن اذا كان معك مثلا مجموعه من من التجار وكلهم بخلاء عندهم اموال وعندهم اشياء ولكنهم بخلاء وكلهم بخلاء فما هو الأفضل لك؟ هل أن تتصدق في السر؟ أو تتصدق أمام هؤلاء؟ فهنا نقول الأفضل أن تتصدق أمام هؤلاء ولكي يعتبروا لكي يتطعظوا ويتابعونك في هذه الصدقات وايضا مثال ذلك الصدقة أمام الأبناء أردت أن تعطي مثلا تتصدق على أحد العائلات فتنادي ابنك الصغير وتقول له يا فلان هذه الاموال من الله بها علينا والحمد لله يعني من نعم الله يعني امورنا أمورنا طيبه وعندنا اموال وعندنا كذا وإذا اردنا ان نشكر إن هذه النعمه فلا بد ان نتصدق ونعين الفقير ونعين المسكين وكذا وكذا فتعطيه بعض الدينارات أو تعطيه بعض الأموال وتقول له اذهب لي واعطيه هذا المبلغ فماذا سينشأ عنده وتذكر له مثلا بعض الآيات وتقول له قال الله سبحانه وتعالى وما تنفق من خيرا فهو يخلفه وما تنفق من خيرا فهو يخلفه وهو خير الرازقين وتذكر له بعض الأحاديث وتذكر له بعض الآثار عن الصدقة وعن كذا وكذا فستجد الطفل إذا نشأ إذا يعني ترعر وكبر ستجده سبحان الله يعني سخيا تجده ينفق تجده يعني يتصدق تجده كذا لماذا لأنه رسخت فيه هذه المبادئ التي علمتها اياه هذه المبادئ وهذه الامور التي اظهرتها امامه وكذلك مثلا لماذا صلاه, صلاة الرجل في بيته صلاه النوافل في البيت افضل لماذا للأصل أن يصلي الإنسان في سر يعني لا ينظر إلي أحد ولكن إذا صليت في بيتك صليت النوافل نادي أبنائك ونادي كذا تعالوا صلوا مع النافل تعالوا أو اذهب وصلي أمامهم لكي يقتدوا بك فكلها هذه الأمور يعني كلها لا بد أن ننظر فيها إلى المصلحة هنا وهذا من الفقه في الدين وهذا من الفقه في الدين فهذا باختصار ما أردت أن أقدمه قبل الدرس أردت أن أضع مقدمة يسيرة عن أهمية الفقه في الدين وأهمية طلب العلم وهميته يقول أحد العلماء يقول ففز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ويقول آخر يقول العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبه يعني نعم الصاحب إذا صاحب نعم القرين إذا ما صاحب صحبه قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قدين فيلاقي به الذل والحرب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه نعم الكنز تجمعه لا تعدلن به در ولا ذهب أي لا تستبله لا بالدر ولا بالذهب ويوجد أورد الطحاوي رحمه الله تعالى قصة وردت وقعت مع أحد اشياخه قال الطحاوي رحمه الله قال كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا أي من الذين فتح الله عليهم في الدنيا فنظر إليه هذا الشيخ وقال له هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من, ما عنده من المال فتعيش غنياً جاهلاً ويحول إليه ما عندك من العلم فيعيش فقيراً عالماً فقال هذا الطالب النبي الطحاوي رحمه الله فقال ما أخطار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غيناً بلا مال وكنز بلا عشيره وسلطان بلا رجال فالعلم غيناً بلا مال وكنز بلا عشيره وسلطان بلا رجال هذا والله وعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين